من يعين من يعين طفلا قد تيتم بعد ان راى اباه قد تفحم وامه الثكلا للخد تلطم لا تلوموها فالخطب اعظم لا من يخلصنا من صرخات الثكالى وآهات الحيارا سوى الله ثم انتم يا رجال يا أسود النزال فاني ارى كتائبكم قادمه ونصركم يلوح في الافق القريب ولكن صمودا صمودا صمودا صمودا صمودا صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فان العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل كرى صمودا صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى بين العلى فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى فيا انت يا صاحبي اننا سقور عشقنا الدرى عاشقنا جنان الخلود بها محط رحال من سافرا ويا صاحبي قد مضينا على طريق رسولي ولن نقرا ويا قد مضينا على طريق رسولي ولن نقرا لتسريبنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السراء صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الوراء فإن العلافر فرقد شاهق بعيد المنال لأهل كراء صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الوراء بين العلى فروقة شاهق بعيد المنال لا الكرى ثبتا فاني ارى فجرنا ورا دجى ابلج النيرا إلى دعوة المصطفى قدموا نفسا فان الاله اشترى فانتم بلغتم ثريا السماء وبعض الورى في حضيض بلغتم السماء الثرى شددنا كفا على اننا نضحي ونفدي وان نؤثر وان يسمع الكون تكبيرنا المجد المجد نمضي وسوف يرى فهيا رفقين نحث الخطا كفنا كلاما كفنا مرا صمودا صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى صمودا صمودا اسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا الرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى